قالوا واقبنوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوا عل ملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به ذعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقينا قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاء ديد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء يخيف ثم استخرجها من وعاء كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ شَاءَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قالوا ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شظ ما كان والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له اذى شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين